இமோசீ ந نوك تي بي س في دي لا او دا الله ba மூத்தி மூ Of okay. course. قال إن الله قفاه عليكم وزابه بخطى في العلم والجسم والله يؤتي مر كُبّ مَن يَشَاءُ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيِّ ضَلِيم وَقَال لَهُمُ نذيرُهُمْ إِنَّ يا تملكي انيا فيكم ستبت في سكينه ثم و بكم ايها يا قوم تابوا وتفسحين عني وابقوا மசீ <Cinque> <t SIMILtha> <çbroth Panda>